وَالْلَّيْلِ إِذَا يُغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الْذَكْرَ وَالْأُنثَى سعيكم لشتا فأما من أعقى واتقى وصدق بالحسنا فسنيسره لليسرا وأما من بخل واستغنا وكذب بالحسنا فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله إذا تردا وَإِنَّ لَنَا لَلْأَصِيرَةِ وَالْأُولَىٰ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَرْتَ لَ الضَّوَاعِ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَرْتَ لَا يَصْلَحَهَا أشقى الذي كذب وتولى وس يجنبها الأتقى وس يجنبها الذي يأكى ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة inna bitigha awajihu rabbihi al'a wala sawfa